بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة اللي خلق الله ثم اما بعد يقول مصنف رحمه الله تعالى فما جاء من ايات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك الوجه ده صفة ايه ذات ولا فعل حد عارف اه صفة ذات طب ليه صفة ذات حد عارف الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل او انفرادها بالصفه الذاتيه وصفه الذاتيه الفعليه الفاعل تتعلق بالمشيئه جميل جدا ده تعريف جميل جدا يعني وصفه لؤلؤه او لؤلؤ ومرجان ايوه لانها ملازمه لله عز وجل تنفك عنه فعلا هو ده تعريف صفه الذات يبقى صفه الذات لما اخونا لؤلؤ كده قال ملازمه لله عز وجل تنفك عنه وزي ما الاخت المسلمه السوريه دي قالت فعلا صفة الفعل التي تتعلق بالمشيئه تباً صح جدا. احنا في جوز ايه الزكر الايات والاحاديث بعد قاعدة اسمه الصفات يعني هو ذكر قاعدة اسمه الصفات وبعدين قال بعض الاثار وبعدين بدأت في الايات والاحاديث في ايه الاسماء والصفات فهتلاقيها ان شاء الله صفحان تاني. فاحنا بنقول ان ايه الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. جمان تقولتوا كده ما شاء الله. اما الصفة الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة. يعني ايه نقول جاء الله. يأتي الله يوم القيامة كويس؟ وجاء ربك كما في القرآن جاء ربك هذه الصفة تتعلق بالمشيئة نعم لأنه تتعلق بالمشيئة أن الله سبحانه وتعالى يجي وقت ماشاء ما شاء سبحانه وتعالى طيب أما الوجه الله هل حد يقدر يقول وجه الله متى شاء وكيف شاء لا وجه الله هو وجه الله صفة تتعلق بالذات لا تنسك عنه يعني لا تنبني على المشيئة مش ربنا له وجه ان إذا, اذا شاء وليس وجه ليس له وجه اذا شاء لا مش كده لكن ربنا جاء اذا شاء ولم يجي اذا شاء في حاجة طالعه كده متشفره مش عارف تقريبا دي ايه قران الرحمن 27 آه هي بس تقريبا في الفونت بتاعها مش على الغرفه يعني طيب المهم يبقى بنقول ان ال الصفات صفات الذات لا تتعلق بالمشيئه يعني ما تفعش ايه مثلا ربنا له يد اذا شاء لا الله عز وجل له يد ولا ولوجد دي لا تتعلق بالمشيئه اذا هي صفه إيه ذات لكن صفة الفعل نقول يأتي ربك اذا شاء يتكلم الله عز وجل إذا شاء اذا اراد ربك أن يتكلم بالوحي يبقى اذا شاء الله عز وجل يتكلم بالوحي يبقى دي تتعلق بالمشيئه اذا هي صفه ايه فعل اما صفه الذات لا تتعلق بالفعل ولكن لا تمسك عن ذات الله كما كنتم جزاكم الله خير طب بقى يبقى واجه ربك يبديد صفة ايه؟ ذات وقوله سبحانه وتعالى بل يداهم صوتتان بصوت ايه برضو؟ ذات وقوله تعالى إخبار عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ده إثبات صفة ايه؟ حد أعرف ما هي صفة ذات؟ هي ايه صفة ذات؟ النفس فعلا صفة ذات وكذلك أيضا صفة العلم تعلم يبقى العلم هو اللي إيه صفات النفس هو العلم صفات ذات ولا صفات فعل؟ العلم صفة إيه ذات نعم العلم صفات ذات لا العلم صفة ذات الله جل يعلم مش يعلم إذا شاء لا دايما عايز تعرف صفات ذات ولا فعل حط بعدها إذا شاء تنفعه ربنا يعلم إذا شاء ويجهل إذا شاء لا الله جل عالب يعني صفات ذات تتعلق بالله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه الله جل وعلي بكل شيء مش اذا شاء يعني في بعض الاوقات علمه بعضه جاهل لا سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك علو كبير لكن اه بعض الوقت يتكلم وبعضه لا يتكلم يتكلم اذا شاء ولا يتكلم اذا شاء يجي اذا شاء ولا يجي اذا شاء يهرول لمن شاء ولا يهرول من شاء يعني دي اذا تتعلق بإيه بالمشيئه مفهوم يا شباب الحته دي تمام الحمد لله. طيب بعد كيها بيقول وقوله سبحانه وجاء ربك بصفة ايه صفات ذات ولا فعل هتقوم حاطط وجاء ربك اذا شاء يبقى مجيء صفة ايه فعل تمام مجيء صفة فعل صح كده بس في نقطة هنقولها ان شاء الله ان كل الصفات الفعل هي في اصلها صفة ايه ذات بمعنى كل صفة فعل هي ذات من حيث القدرة صعبة دي ولا عندنا تاني يعني مثلا إيه هنقول المجيء صفة ذات ولا صفة فعل صفة فعل من حيث الفعل لكن من حيث القدرة على الفعل هي إيه صفة ذات يعني كل الأفعال دي في فأصلها يعني من حيث القدرة عليها هي صفة ذات الله جل قادر على المجيء قادر على الكلام قادر على الهرونة قادر على كل شيء ده كويس فكل صفات الفعل من حيث القدرة عليها هي صفات ايه ذات ومن حيث فعلها بقى نفسها صفات فعل ما شباب يعني كل الصفات الفعلية يصط ان يطلق ما شباب صفات دي اللي فاهم يقول واللي مش فاهم يقول دعوه الحمد لله يعني هنقول ان صفات التقسيم الاطبط لها مش ذاتية وفعلية لكن التقسيم الاصح انها نوعين ذاتية وذاتية فعلية، الزاتية التي لا تتعلق بالمشيئة، وزاتية فعلية التي تتعلق بالمشيئة. كويس، زاتية فعلية لا تتعلق بالمشيئة ليه؟ زاتية ليه؟ وفعلية ليه؟ ليه بنقول زاتية فعلية؟ زاتية من حيث القدر عليه، يعني من حيث النوع. كويس، وفعلية من حيث الأحاد يعني من كل مرة ربنا سبحانه وتعالى بايه بي بيجي او بيتكلم أو ما إلى ذلك ديت بتبقى إيه صفات فعل. لذا هي زاتية من حيث من من اعتبار. وفعالية من اعتبار اخر ذاتية من حيث القدر عليه مفهوم يا شابل في دي؟ ننتقل اللي بعدها ما معنى الاحاد هي بنقول ذاتية من حيث النوع النوع هو القدر عليه الاحاد يعني كل فعل الوحده ايه هو الاحاد ده؟ لك بقولك التلاميذ ده نوع ولا احد ده نوع ويسئل احد التلميذ الواحد ده اسمه احد لكن التلاميذ ككلمة كده ده نوع الإنسان ده نوع الرجل ده أحد مواضحة الوقتي يا أخي أقوله مواضحة لنعيدها مفهوم يعني ما أقول مثلا الرجال أمثلة على الذات والفهل ماشي يعني احنا بقول مثلا الإنسان ده اسم لنوع البشر تمام مفرد بقى إيه رجل او امرأة كويس. رجل امرأة ده اسمه احد من هذا النوع واحد يعني جبنا واحد من ايه من نوع ده نوع الانسان خدنا منه واحد طلع هذا الرجل او هذه المرأة فده اسمه احد اما نأتي بقى ايه صفة المجيء نوعها ان الله عز وجل يقدر على المجيء ويفعل هذا المجيء, المجيء هي ايه دي صفة ذات كلما جاء الله اسمها بقى ايه احد ديش من صفات فعل الفعل هو المجيء القدرة عليه هي النوع انفهوم يا شباب امسينا بقى على صفات ذات وفعل احنا نقرأ عم الكتاب و ماشيين الوقت ان شاء الله فاحنا بنقول مثلا قول الله عز وجل وجاء ربك يبقى الصفقة ايه ذاتية فعلية يعني يخش يا شباب ياريت يعني ايه يخش على طول يستمع ما يعودش كلم كتير يعني. عشان بس ما نقطعش ال الكلام وقال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن الله بصفة الإتيان الله عز وجل يأتي الله الإتيان بصفة إيه ذات أو فعل احنا شايفين نقول فعل بقى, بقى نقول ذاتية فعلي صح يعني بعد كلها إما فعلية صح يعني بعد تمام ده جزاكم الله خير وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه يبقى الرضا دي صفه ايه صفه محطط جنبها ايه اذا شاء يرضى الله اذا شاء تصح اه تصح يبقى دي صفة ايه ذاتية فعليه اذا الله فيه. وقوله تعالى يحبهما ويحبون كذلك برضو ذاتية فعليه وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم ليه برضه ذاتيه فعليه وقوله تعالى اتبعوا اتبعوا ما اسخط الله يبقى يا ربنا يسخط يفخط إذا شاء نعم جبال ذاتية فعلية وقوله تعالى كره اللهم بعثهم كره من شاء وكيف ما شاء ووقت شاء نعم تبقى ذاتية فعلية ومن السنة ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى ثماء الدنيا يبقى أن جلده صفة إيه هذا محظ جنبه إذا شاء ينزل ربنا إذا شاء صح كده؟ تبقى صفة إيه قولي الله معي ايوه نعم بذاتية فعلي صح كده ما مانتو كده ايه افضل الله فهمتوا بمقصة بكويس والحديث لبعده يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة طبعا عجب هنا مش معناه العجب الذي هو الزهول اللي هو في حق البشر يعني العجب هنا معناه ان الله جل يرى شيئا قد خرج عن نظائره ده معناه في الحديث يعني ان هذا الشيء قد خرج عن نظائره اللي هو جود شاب ليس له نصبه نسأل الله عز وجل الله ان يجعلنا ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخرى يدخلان الجنة يبقى يضحك به الضحك صفت ايه احتمال محط الجنباء اذا شاء ينفع اول يضحك اذا شاء نعم يبقى ادي صفت ايه ذاتية فالي تمام جزاكم مخيرا الصبوة الصبوة دي اللي هي يعني زي مثلا ايه شهوة او حب النساء او مالي زلك عمتا ايه سنلخظة احدا هرجع حالك هو, هو هي الميل للحب النساء عموان يعني بس هي انا مش انا ما لقيت لهاش معنى الوقت ان شاء الله ارجعلك واذب له معنى بالزبط في شرح حديث يعني بذلنا سبحانه بس هو ده المعنى العمومي يعني تمام احنا في احنا لسه ما صلاش لكلام لا ولا قضاء القدر احنا لسه الوقتي في الـ الـ الايات والحديث اللي موجودة قبل الكلام على صفات الله سبحانه وتعالى قبل صفات الكلام تمام نزبوط كده خلاص رسم كامل إن شاء الله سبحانه وتعالى فهذا هو ما مما صح سنده تمام وعدلت وعاته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتوئيل يخالف الظاهرة ولا نشبهه بصفات المخلوقين مع شباب ولا بسمات المحدثين، يعني المحدثين، عارف عن المحدثين؟ لا، مش المبتدعين، لا، ولا الخلف، لا، لا، ولا مغليهم برضو. لا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدث محدث يعني إيه؟ كان بعد أن لم يكن محدث يعني لسه غير جديد، يعني ما كانت شقدين، يعني مخلوق يعني محدث يعني مخلوق. تمام؟ ولا نشبهه بـ بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين الناس اللي هي بتحدث كل ما دون الله سبحانه وتعالى محدث كان بعد أن يكون فهمت ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكل ما تخيل في في الذهن أو خطر بالبال فإن الله بخلافه تمام يا شباب؟ ومن ذلك قوله تعالى لحظة شباب السلام عليكم على شباب بركاته معا شباب الصوت واضح طيب الحمد لله احنا بس كنا نشوف موضوع الورق دوت اللي هي بتاعته النهاردة فان شاء الله سبحانه وتعالى لك خلاص هي يعني هتطلع عن شاء الله النهاردة يعني قبل الفجر هتكون محطوطة على ال... على المنتدى بتاع المشرفين ان شاء الله عام مرعبين كويس فهتنزلون ان شاء الله بقيت الورق كله اللي هم الاربع ورقات البقائين هينزلون ان شاء الله سبحانه وتعالى النهاردة الورق بتاعت الاندرح طبعا نزلت اللي ما يريد تحط الرابط بتاعها على المنتدى بحيث برضو اللي ما خادهاش ياخدها هنا نكمل بذنب سبحانه وتعالى ومن ذلك قوله الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى امنتم من في السماء وقوله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء قدس اسمك وقال الجريء اين الله قالت في السماء قال اعتقى ف مؤمنة رواه مالك بن انس ومسلم وغيرهما من الايمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين نحصل يقون أن في اول المقدمة خلص قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم اله تعبد قال سبعة ستة في الارض وواحدا في السماء قال, لمن؟ قال من لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال فترك الستة وعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين فأسلم معلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رصدي وقيني شر نفسي. وهما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون ويزعمون أن إلىهم في السماء. وقال الشيخ ناصر على علديت إن هذا نقل خاطئ فليس من خصائصهم لأن الأمم قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت أيضا تسجد. و وقول يزعمون فيه إيه يعني شبه انه الزعم دائم لا يكون صادق يعني فالنقل هذا نقل خاطئ يعني وده على تعبير شفتنا على سيمين ورأى ابو داود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بين سماء الى سماء مسيرة كذا وكذا وذكر الخبر الى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه وتعالى فوق ذلك ده كله اسمات صفت ايه صفت العلو العلو, العلو دي صفت ذات والله صفت فعل حد عارف اه هي أصلها ناس صفات لكن الاستواء الاستواء صفة إيه صفاتية فعلية يعني ده على هي مش الكتاب بس هنقولها بسرعة كده أنواع علو الزات الله سبحانه على فوق فوق العرش فدي صفة زات مش ذاتية دي زات حلو أما استواء الله سبحانه على على العرش دي صفة إيه صفاتية فعلية ثم صفة علوة القهر ودي صفات ذاتية يعني علوه ٣ حجات علوه الشأ علوه القهر وعلوه المكان علوه المكان ده نوعين علوه المكان الله سبحانه وتعالى هو العلي سبحانه وتعالى فوق السماء ده صفاة ذات اما الاستواء على العرش بعد ان خلق العرش ده صفات فعل لان قال العرش كان ربنا علي برضه سبحانه وتعالى فوق السماء مش استواء العرش كان لا الاخل عرش لا لاه ده كلام باطل بعض الناس بتقول لا الله سبحانه وتعالى عليه قبل أن يخلق العرش ولما خلق العرش على عليه وارتفع بكيف لا تحيط العقول به سبحانه وتعالى ده العلوه الأول هو العلوه مكان. ثاني حاجة علوه المكانة التنزه عن النقائص كاسم الله القدوس والسلام الذي سلم من كل نقص وتقدس عن كل عيب سبحانه وتعالى ثم ثالثا علو القهر وهو القاهر فوق عباده ان الله سبحانه وتعالى يقهر جميع المخلوقات مفهوم الحجة داي شباب ولا عيدها عيدها ماشي عيدها مش كله حد ثاني ماشي طيب في ناس فهمة وفي ناس عيد ماشي مشكلة طيب احنا عندنا العو ثلاث انواع يعني بمعنى اخر وبكل بساطة انما اقول لك مثلا فلان صاحبك دوت محمد مثلا اما يجي لك واحد صاحبك يقول لك ده محمد صاحبك ده علة حلو بتفهم تفهم ايه من كلمة علة كل واحد يقولي كده اللي فهمه أ... انت قصلك ستكبر يعني بقى كبير يعني ماشي علا دي هتفن منها تحت حاجات اما انه علة في المنصب لما اكون يا ربي اني لك عدت دي كويس يعني علا في المنصب يعني مثلا بقى بقى مثلا ايه بقى وزير بقى محافظ علة حلو دي واحدة تمام او علا في ايه غير المنصب في المكانة لما أكون أبو يوسف كده قال علا في المكانة يعني ايه يعني مثلا خدري سأل دكتورة خد ماجستير اتخرج كويس يبقى علا في المكانة هي دي ممكن ما لهاش سلطة ولا حاجة إنه هو بقى مع ماجستير ده او مع دكتورة دي دي مكانة وشرف لكن ما هيش سلطة مفهوم الفرق لكن بقى وزير او بقى امير او بقى محافظ دي لها سلطة وإن كملهاش مكانة ممكن يبقى انسان وضيع وماسك محافظ كويس يبقى علا في الإيه سلطة التاني علا في الإيه في المكانة والشرف الثالثه علا يعني يعني نقل مثلا من الدور الاول للدور الثاني او من الدور الثاني للدور العاشر يبقى اسمه علا مفهوم يا شباب الثلاث فروق دول المثال ده واضح تمام يبقى اما المثال دوت بنفهم من العلو له تلات معاني يعني اما علو السلطه والمنصب ده في حق البشر يعني او علو المكان او علو المكانه والشرف التلاتة دول في حق الله سبحانه وتعالى هو العلي اعلى من من كل المخلوقات من حيث المكان انه فوق السماء سبحانه وتعالى ثانيا هو سبحانه وتعالى هو قاهر فوق عباده يبدو ان له القدرة والقهر سبحانه وتعالى التالتة علي علو هو المكانة انه تنزح عن النقائص السلام القدوس سبحانه وتعالى هل كده التالتة علو المكان وعلو هو المكانة وعل هو القدرة والقهر تمام كده حلو طيب الحمد لله يبقى دول الثلاث انواع من العلو النوع الاول بقى اللي هو علو المكان دوت دول التلاتة جدا صفات ذات بس علو المكان في حتة منه صفات فعل اللي هي الاستواء على العرش الرحمن وعلى العرش استوى اي على عليه وارتفع دي كانت صفات فعل فمعادة ذلك صفات ايه صفات ذات علو المكان الله فوق السماء صفات ذات ودي سأبيتها لله سبحانه وتعالى قبل ان يخلق العرش كان في العلو سبحانه وتعالى ثم لما خلق العرش على عليه وارتفع وهو فوقه حد عنده صوت مشكلة في مشكلة لارسها في القلالة طيب الحمد لله طيب اذا عرفنا كده الفرق بين ايه الثلاث انوارها من العلو نكمل بقى اقرأ من الكتاب وروا أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بأينا سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك فهذا وما أشباه مما أجمع السلف ورحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لربه ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله أحد عنده مشكلة في الفدة وسؤل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به أي بالاستواء واجب لأنه في القرآن والسؤال عنه بدعه ثم أمر بالرجل, بالرجل فأخرج طردوا من المجلس. ثم أمر بالرجل فأخرج وهنا انتهى ايه الفصل قبل فصل الكلام هنبدأ بقى في فصل كلام الله سبحانه وتعالى فصل كلام الله ومن صفات الله تعالى انه متكلم بكلام قديم يعني ايه كلام قديم حد عارف أمر بالرجل فأخرج يعني أمر الناس اللي في المسجد انهم يشيلوا رجل ويربوه بره الشئ بره المسجد خالص لأنه مبتدع فغلظ عليه في الإنكار او قديم يعني ازلي صح يعني ازلي مكتوب في واحد كتب قدر او القدر مش عارف يعني لكن ان يزل به متصفا نعم فعل تعالى انه متكلم بكلام قديم يعني ايه قديم يعني ازلي يعني الله سبحانه وتعالى ان لم يكن لا يستطيع الكلام ثم ايه تكلم لا او لا يقدر على الكلام ثم ايه تكلم لا سبحانه وتعالى هو تعالى متكلم بكلام قديم يعني الله سبحانه وتعالى متكلم أزلا مش سوف طرق عليه سبحانه وتعالى لا سوف ثابت لله سبحانه وتعالى لا تنفك عن ذات الله لأنه متكلم تمام ما زغط معاش رب لبأنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله وصف مضبوط يا شباب. بيقيسون صفة الكلام. صفة ذات ولا فعل. حاد يرد صح ما فعلية. ذاتية فعلية. ما الناس اللي يقل ذاتية فعلية هو صح. صفات ذات باعتبار وصفة وفعل باعتبار باعتبار إيه؟ آه صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار. آه تمام تمام. صفة ذات باعتبار أنها أزلية قديمة. اللي القدرة على التكلم دي صفات ذات اما صفة الفعل اللي يتكلم نفسه دي صفات فعل مفهوم الفرق بين الاثنين لبا ذاتية من حيث القدرة انه متكلم سبحانه وتعالى وفعليا من حيث الاحد كلما تكلم الله فهذا فعل جديد لان الاشاعرة بيقولوا ربنا متكلم بكلام نفسه قديم يعني كلام نفسي قديم يا ربنا متكلم على طول مش فعل بقى لا صفة مستمرة وتكلم كلام لا ينتهي ليس له بداية ولا نهاية يعني إيه؟ يعني بذاك الوقت لحد الوقت ربنا ما زال بيتكلم بالفتح وبال والكل هو الله واحد وبكل سور قرآن ما زال الوقت عمال عمل ربنا سبحانه علي إيه ما زال حتى الان يتكلم به لا تغلق شاعرة والعزة بالله بيعتقدون ربنا يتكلم بكل القرآن في وقت واحد على طول بل والقرآن والانجيل والتوراة بيتكلم بهم على طول بل وكل كلام الله ما زال يتكلم به سبحانه تعالى. فهذا كلام طبعا هتكاد خاطئ هتكاد فاسد بيعتقدوا اه من غير توقف الله صحيح دعا بكل الكلام في وقت واحد وبدون توقف فكلام غريب جدا كلام الاشعار عندهم الكلام يعني ما عندهم ليس له صوت الحمد لله يعني مثل زي فكلام غريب جدا في صفة الكلام لذلك ده اللي خلى العلماء يصنفوا في الكلام مصنفات مستقلة كده يعمل فاصلة في كلام الله ليه؟ عشان في فرق ضلت في هذا الباب تمام؟ يبعيزا الكلام كلام قديم من حيث النوع وحادث الاحد نكمل يا شباب طب بس عشان في الموضوع يا ريت ما حدش يقعد يقطع الكلام احنا دلوقتي الدرس بتسجل واللي يفوت شيء يسمعه ان شاء الله خلاص مش هينفع حد يتكلم برا الموضوع اللي جه متاخر يدخل ويسمع على طول معلش وأنه سبحانه وتعالى يكلم المؤنين في الأسرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه قال الله تعالى وكلّم الله موسى تكليمه وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي إحنا بدئين في فصل في كلام الله تمام إحنا لسه في فصل في كلام الله بقى في دائرة الله يقول وكلم كلم الله موسى بكلمة وقال سبحانه يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالته وإيه وبكلامي تمام وقال سبحانه منهم من كلم الله يبا الله عز وجل كلم هؤلاء وقال سبحانه ما كان لباشنا أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب يبا إذا يكلمهم الله ده كله إثبات إيه صفات الكلام وقال سبحانه فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله ليه بيقول بقى حتت ليه بيقول حتت بقى ولن وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله لأن الأشعارة زي ما قلنا بيعتقدون ربنا بيتكلم باستمرار بدون انقطاع بكل الكلام السماوي أو يعني سماويه دي مجاز عن عناقته المحلية يعني ان ربنا فوق فوق السماء يعني يعني بكل الكلام الذي يتكلم به الله الكتب السماوية اللي هي القران والايه او يعني سماويه الافضل تقولها ربانيه الكتب ربانيه اللي اتكلم بها الله اذا القران والانجيل والزبور والتوراه كل هذه الكتب وغيرها مما لا نعلمه الاشاعره بيعتقدوا ان ربنا يتكلم به الان كلها في وقت واحد بدون انقطاع في نفس اللحظة كل الحاجات دي بتتلخ ازاي ما تعرفش واناعجب من كده كمان انهم يعتقدون ان, إن ربنا بيتكلم الكلام ده بدون صوت والصوت ده بيطلع من جبريل عليه السلام يعني ربنا يتكلم وما فيش صوت وجبريل هو اللي يعبر عن الكلام من الجوه نفس الله سبحانه وتعالى ده بصوت بقى اعتقد غريب جدا ناس الله العافية فلذلك هو الشيخنا بيصبت اول صفة الكلام ثم قال الله سبحانه وتعالى اني انا الله لا اله الا انا فاعبدني فبيقول لك إذن لو زي هم بيعتقدوا كده جبريل اللي قال إني لا إله إلا أنا فاعبدني ينفع جبريل يقول إني لا إله إلا أنا فاعبدني لأ فقالك وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله يبقى لا يقول هذه الكلمة إلا الله فإذن من الذي تكلم عليها هو الله تمام مفهوم يا شباب النوطة دي مفهومة ولا فيها لبس الرد ان ما فيش دلع الكلام ده الكلام احنا ما الوقتي نقول فلان تكلم يعني ايه تكلم تكلم بلسانه ام بلسانه غيره في لغة العرب اللي القرآن نزل بيها تكلم ايه تكلم هو بذاته بس ما نقدرش قلت بلسانه دي يعني في حق الله عز وجل لان ما فيش صفت اللسان دي لم تثبت لم تثبت لو حرش انها نثبتت لكن ثبت ان الله تكلم يبقى الله يزوله هو الذي تكلم بذاته لما ما أخونا بيقول كده يبقى إذاً الله تكلم بذاته سبحانه وتعالى يبقى إذاً أم نقول فلان تكلم أي تكلم بذاته مش على لسان إنسان آخر على لسان جبريل لا ما حدش قال كده يبقى هذا من وضع الكلمة أصلاً في اللغة أن الكلام فلان تكلم أي تكلم بذاته مش واحد تاني اللي يتكلم وهو تكلم جوا نفسه زي ما الاشعاره بيقول. ابقى رضى عليهم ان اولا الوضع في اللغة للكلام ان فلان تكلم اي هو بنفسه يتكلم دي اول حاجة تاني خلال ان دليل على هذا النقل اللي انتم تنقلوه عصبه بنقول النقل ده ايه لان الكلام عندهم يلزم منه وجود يلزم من صفة الكلام ويضح انجرة ولسان وحبل صوتية وصوت بيتبح وممكن يكح وقول للا النقائص التي بحق البشر فلما هم شبهوا بهذا الشكل قالوا لا ده الشكل ده نقص في حق الله سبحانه تعالى يبقى إذا ربنا ما بيتكلم هو وبعد يقولوا طب الكلام ده اللي ورد في القرآن وكلم الله مو ستكليم من مين اللي يتكلم بقى لك يبقى جبريل اللي بيتكلم بدل من ربنا تمام فهما لما شبهوه عطلوا واضح يا شباب ده تحريف للمعنى مظبوط كده تحريف للمعنى هما أثبتوا كلمة الكلام وحرفوا معناها خلاه بعد كلام الله خلاه كلامه كلام بأمر الله على لسان جبريل عليه السلام خلاص مظبوط الشباب طيب الحمد لله حدا عنده سؤال اللي عنده سؤال يقول عشان هنقلي على النقطة اللي بعدها طيب نكمل نكمل بين السوادان وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما فيناليهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان راه الاعمة واستشهد بيه البخاري يبا اذا حديث يصبك ايه صفات الكلام واضحة جدا وقال او وفي بعض الاثار ان موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه طبعا ده اسر ضعيف بس يعني. فناداه ربه يا نوسى فاجاب سريعا استئناسا بالصوتي يبا اذا ايه بتثبت ان الله يتكلم بصوت فقال لبيك لبيك اسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك فعلم أن هذه الصفه لا تنبغي إلا لله تعالى قال كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع أم كلام رسولك قال بل كلامي يا موسى طيب النظر دي هي مشكلة حدث إيه أنا فوق يمينك وعن شمالك تمام ابتداءا الاثر مش ثابت فاسفر رب ان الحديد ضعيف يبقى كده ايه اطعنا المشكلة طيب فرضنا ان في حد هياخد به او في حد من اهل المصححة هنقول بكل بساطة انا امامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك دي احاطة المعية ما هياش الوجود بالذات ولكن كما قال الله عز وجل اه كما قال الله عز وجل وهو معكم اينما كنتم ايه المعيه هنا؟ معيه العلم والسمع والبصر والإحاطة مش معيه ايه؟ المكان كما يقول أهل الحلول والاتحاد يعني الصوفية فيهم نوع من الصوفية هم غلات الصوفية يقولون بالحلول أو الاتحاد ويقول الحكتين مختلفتين الحلول إن ويقولون والعياذ بالله أن الله يحل في ذات الأشياء لذلك يقولوا البني إسرائيل لما عبدوا العجل ما كفروش ليه؟ لأن ربنا كان جوال عكب وفرعون لما قال انا ربكم الاعلى مجذبش لان فرعون كان جواه ربنا ساعته ضلال مبين والعزب الله والناس اللي بتقبط بوزة وبتقبط الاسلام دي عبدت ربنا لان ربنا جواه الحاجات دي ده اهل الحلول وده اللي الصوفية وده كفر بالله ولازم لا مخرج عن الملة تمام النوع الثاني هو اهل الاتحاد بيقولوا بقى مش ان ربنا بيحلف الاشياء لا ده هو والاشياء حاجة واحدة يزوب فيها كما يزوب الملح في الماء والعزب الله اعتقاد يعني فاسد للغاية فيعتقدوا ان ربنا جوه كل حاجة متحد بكل حاجة لذلك الحلاج وهو من عمدت الصوفية كان يقول انا الله والله انا وكان يقول سبحان الله او لا اله الله لا في الجبة تقيد لله انا عزب الله معي شباب ولا الصوت مش واصل اه يعني انا بسألكم يعني هواصل الى انتراف انا بس عايز يعني ايه ما يكون في سؤال ناس ترد حاجة مفهومة اما خلص قلو ايه مفهوم مثلا مثلا او فاهمين او معاك يعني احسين ان ايه عشان بخافي كل الصفحة فصلت وانا مشوخ بالي يعني خلاص ففي حد بيقول تاني المعية انا فوقك هو امامك بنقول المعية كما قال الله هذا وجل وهو معكم اينما كنتم يعني ايه هو معكم معكم بعلمه وبإحاطته لأني بقيت الأية إيه؟ وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون إيه؟ بصير فدي إيه؟ أن الله جل كل شيء إيه؟ بسمعه وبصره وعلمه سبحانه وتعالى وقالت سيدة عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات دي السمع والبصر, والبصر والعلم سبحانه وتعالى إذا معية معية السمع والبصر ودي معيه عامة لكل الناس مؤمن وكافر هناك معيه أخرى وهي معيه الحفظ والرعاية إني مع قوم أسمع وأرى هارون يعني مع قوم معيه فوق المعيه العديه اللي هي معيه السمع والبصر والاحاط معيه الحفظ والرعاية وهي لأولياء إلا زي ما الله خكر انونا قال كده آه احفظوا قوم يعني الرعاية الحفظ والولاية ودي الأولياء إلا المؤمنين المتقين فقط واضح شباب نكمل آه دي خفه للأولياء فقط طيب نكمل بقى في بعد كده فصل القرآن كلام الله ومن كلام الله سبحانه القرآن القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وليه, وليه عود كحد عنده سؤال أو حالة؟ شايف ناس بتكتب بتكلم يعني المعيه الخاصه وعامه؟ نعم المعيه الخاصه وعامه المعيه الخاصه معيه الاولياء والمعيه العامه معيه لازجل لكل من على البسيطة مؤمن وكافر من الخفز والرعاية والعلم نكمل ان شاء الله وهو صور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعربة فلو بكل حرف عشر حسنات له اول واخر واجزاء وابعاض مكتون بالالسينه محفوظ في الصدور كل ده بيرد على مين بيرد على الاشاعره اللي بيقولوا ان الكلام ليس له اول ولا اخر انما هو كلام مستمر ليس له حروف ولا اصوات ولا مع ولا حروف ولا أصوات ولا كلمات فهو بيرد عليهم الكلام ده كله. لا هو ايات بينات وحروف وكلمات تمام وله ابعاض وله اول واخر كل ده بيرد على الناس اللي هي ايه ان الكلام هذا المستمر ده على طول وما مليش أول ولا آخر وما مليش حروف ولا كلمات ولا أصوات فهو يرد عليهم بالكلام ده كله كل كلمة منديلها دليل له أول وآخر وإجزان وبعض مكتبون بقلتنا محفوظ في الصور كما سأتي معنا مسموع بالآذان مكتوب في المفاحف فيه محكم ومتشابه ومشارحنا مبارح فرق بين المحكم والمنشابه وناسخ ومنسوخ وحاص وعام وأمر ونهي. لا يأتيه باطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقوله تعالى قل إن اجتمعت الانش والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة يعني ايه بيقولك الوقت ربنا بيقول لهم ايه لا يأتون بمثله وتحداهم ان يأتوا بمثله. طيب هو لو ليس كلام هل كان يصح صي... التحدي يعني العرب عم نصحة على يتحداهم بشيء اصلا ما يقدروش عليه ان هو مش كلام هو صح التحدي ليه؟ لأنه كلام زي الكلام بيقولوا من جنس كلام العرب لكنه كلام لله سبحانه وتعالى فهو بيستدل على الحيط تاني انه هو كلام بيقولك ايه دال انه هو كلام؟ انه ربنا تحدى العرب وقال لهم تعرفوا فتتكلموا في كلام زيه اذا هو من جنس كلام العرب مما يتكلمون مفهوم فهو ما دي اشي اول ما شوفوها عمتلا هتضضح اكتر لوقت ان شاء الله عبو الظبط يعني بيقولك لا يسرح التحدي اذا طبعا كدرا مش نفسها يعني لأن طبعا قدرة الله غير قدرة المخلوقين لكن إذا لم تكن يعني أصل القدرة موجودة عند إيه؟ هؤلاء العرب وقال سبحانه وتعالى وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا كما قال الله عز وجل قالوا لن نؤمن به هذا القرآن وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر فقال الله سبحانه وتعالى سأصليه ثكر وقال بعضهم هو شعر فقال الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين فلما نافى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآن لم يبقى شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو حروف وكلمات وآيات لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد عنه أنه شعر يعني هو استدل أصلا بكلمة الكفار إن هو شعر هم اتهموا الزيب وشعر إذا لم يكن حروف وكلمات وأصوات إذا لم يكن كذلك ما كان يصش أصلا لذي لب أن يتهموا بمثل زيته فلما اتهمه العرب أنه شعر جعل ذلك دليل على أنه حروف وكلمات وأصوات مفهومة للشباب ولا مفهومة ثاني معلش ماشي يعني هو بيقولك الآن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خلاص احنا بنعيدوا ايه يعني ايه عايز نبوظها دي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال القرآن قرأ القرآن على الكفار قال بعض الكفار قال بعض الكفار عايز تبوظها يعني اه طيب بيبوظها بالبوق مش مش مش مشكله طيب خليكم بس سمعين يعني انا بك... بقول لكم تكتبوا لما أنا اقول يعني انا بقول لكم فاهمين ثم ايه اللي ذلك ما حدش محدش يكلف كويس يا رب خلينا في الكتاب الكتاب بيقول ايه بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على الكفار فقالوا عنه انه شعر حلو لو لم يكن هذا القرآن حروف وكلمات لم يكن احد يجرؤ على ان يتهمه بالشعر لأن كان محيتاً إلى الشعر. إذا لأن هؤلاء اتهموا بالشعر هو حروف وكلمات وأصوات. لأن الشعر ما هو إلا حروف وكلمات وأصوات. واضح كذا الوقت يا للشفاحة. فهو استدل بهذه الشبه وقالت إن ربنا نفعنه أنه شعر ولم ينفع أنه كلام. فظل الأصل وهو أنه كلام ونفع عنه الشبه أنه شعر. واضح؟ طيب نكمل بالله. وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ولا يجوز أن يتحذرهم بالإتيان بمثل ما, بمثل ما لا يدرأ ما هو ولا يعقل يبادي نقطة أخرى استدل بها المصنف على أن الكرآن كلام بيقول لك إيه ربنا نصحت على استدل وقال لهم إيه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على فأتوا بسورة من مثله طيب إن لم تكن هذه الصورة عبارة عن حروف وكلمات وأصوات من جنس لغة العرب هل كان صحي تحدي الله سبحانه عليهم؟ لهم؟ قال إلا إذن كون أن الله سبحانه تحداهم بأن يأتوا بمثله إذن هم قادرين على التكلم بإيه؟ بكلام من جنسه لكن ما يعرفوش جبه زيه لكن جنس الكلام عندهم بس زي ده ما يعرفوش صح كده؟ طيب نكمل. حد عندي سؤال؟ وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ايدي بقرآن غير هذا أبدل كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون بعد أن أقسم على ذلك وقال تعالى كافها يا عين صاب وحاميم وعين سين قاف وفتح تسعة وعشرين صورة بالحروف المقطعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة حديث صحيح الحديث ده يعني كل نوع ضيف وقال عليه الصلاة والسلام إقراء القرآن قبل أن يأتي قوم يقومون حروفه إقامة السف أربه يعني قرأ صحيا ولحن فيه يعني قرأ غلط تمام إقراء القرآن قبل أن يأتي قوم يقومون حروفه إقامة السف لا يتجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يعراه القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه يعني إما القرآن وتفهمه وتضبطه قراءة صحيحة وفاهما صحيح أفضل من حفظ بعض الحروف حافظه مش فاهم أو حافظ وبيقرأ غلط لا أما تقرأ صح وتفهم صح أحسن منك تقرأ وانت مش, مش فاهم أو ايه ما تكرأش صح وقال عليه رضي الله عنه من كفر بحرف منهم فقد كفر به كله وذا اجماع ان من قفر بحرس كرآن فقد قفر بالقرآن وبرب القرآن الذي يتكلم به وطلق المسلمون على عدل صور الكرآن والآياته وكلماته وحروفه لذا فيه بيكتلل ايضا بالاجماع ان المشهر اجمعه على عدد لصور الكرآن وعدد لحروف القرآن وعدد لآيات القرآن فهذا الاجماع يدل على ان حروف وكلمات وآيات تمام صح كده ولا خلاف بين المفتمين في أن من جحد من القرآن صورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر وفي هذه حجة انقطاع على أنه خروف هو الكتاب على نوع النوع فصل رؤية المؤمنين للطبين من القيم والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه قال تعالى وجوه اليومئذ ناضرة الى ربها ناظرة فقال تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لنرح جيوبون فلما حجب اولئك في حال الصخط دل على ان المؤمنين يرونه في حال الرضا كلا شباب اولئك في حال الصخط دل على, دل على ان المؤمنين يرونه في حال الرضا وإلا لم يكن بينهما فرق وقال النبي صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون هذا الكمر لا تضامون في رؤيتي وفي نقطين اخر لا تب... تضامون في رؤيتي ايه فرق من تضامون واتضامون تضامون من الضيم وهو الظلم بمعنى لا تضل في رؤيتي يعني اة؟ يعني مش اللي قال قدامها يشوف واللي قال وراء مش هيشوف لا كل الناس بتشوف ربنا زي الناس ما بتشوف القمر كده انت الوقت يما تبقى ماشي في الشارع وواحد واقف واحد يوقف في واحد يوقف على السطح هو واحد يوقف يومي واحد يومي هل هذا هذه الأماكن تجعل الإنسان يرى القمر بالتفوت يعني اللي قاعد اللي واقف على السطح شايف أحسن من اللي شايف في البلكونة وشايف أحسن من شايف في الشارع ولا كلهم شايفين زي بعض كلهم شايفين زي بعض فإذا ما فيش داين كلهم يروا القمر بنفس الكفاءة بدون ظلم كذلك لا يضام الناس في رؤية الله سبحانه تعالى بل يرونه جميعا بنفس القدر من الرؤية بيوم ما يظلم احد من عام الاخر تمام؟ كذلك سببت الاخر لا تضامون يعني ايه ما تضاموش يعني مش بيتها تدافعوا على بعض عشان ايه؟ تشوفوا لا كله بيشوف فقط واحد يعني مثلا زي ايه لو تخيلنا مثلا واحد مدرس فالفاصل وفتح قلبة فالتلاميذ كلها جرت عليه عشان تشوف ايه لتلقلبة ده تمام؟ مش يا اخ حكيم لو سوحت بس الكلام بعد ما نخلص ما تقطعش الكلام عشان نركز في اللي احنا تقوله فبنقول مثلا لو اي وادي مثلا اعلى لو مسلا مدريس بقولك فتح علبة فكل اللي في, في الفاصل بيجروا عشان اللي في العلبة دي فعادين يتضاموا على بعض تمام ده اسمه التضام فلا تضامون ولا تضامون لا تضامون يعني لا تضامون ولا تضامون مش هتيجروا على بعض عشان شوفوا ربنا لا ربنا يكون فوق فوق الناس كما هو الان فوق الناس جميعا ففي الجنة أيضا يكون فوق الناس وفوق اهل الجنة وفوق الجنة وفوق العرش سبحانه وتعالى فيراه الناس دون ضيم ودون تضام مفهومة يا شباب؟ لانها اللي بعدها ولا فيها مشكلة تمام طيب الحمد لله اذا من ما سبق يقول وهذا تشبه للرؤية برؤية برؤية, برؤية برؤية يعني رؤية ايه برؤية ايه يعني تشبه لرؤية الناس او الصحابة للقمر برؤية الناس في الجنة لله طريقة الرؤية بس اللي هي بدون تضام وبدون ايه وبدون ضيم مش تشبيه للمرئي اللي هو قمر بالمرئي اللي هو ربنا لا تعالى الله عنزلك يعني هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير وصبحتش أي حد من المشرفين ما يعني ايه ما يسير الشغل ي... ي... ي... ي... ي... في الغرفة والمشرفين يتكلموا مع بعض في أي حاجة جانبية غير الموضوع على المنتدى بعد ما نخلص فمش عادين أي كلام جانبي والناس دي ايه تخلينا في الدرس بس عشان نخلص لان كل مرة بنتأخر يعني المفروض احنا كنا خلصنا الكلام ده في اول مرة المفروض كنا قفلنا لحد هنا ونبدا في قضاء وقدر امبارح احنا دلوقتي تالت مرة ولسه نبدأ في قضاء وقدر اتاخرنا كتير جدا عم كنا عايزين يعني فبس نركز معانا كده معلش يعني بس عايزين ايه نخلص لان الكتاب مش يعني المفروض كنا خلصته في اربع ايام احنا النهارده التالت ولسه في اول حصه هنبدا في الثانيه دلوقتي يلا شباب تاينوا بلا وصبر فصل في القضاء والقدر يا شباب فصل في القضاء والقدر ومن صفات اللي مش قادر يحضر دلوقتي عادي يخرج خالص ويبقى يسمع التسجيل بعد كده مفيش اي مشكله خالص يعني مش هيدور يقعد او عنده مشاغل دلوقتي ممكن يخرج ويسمع التسجيل في اي وقت والامتحان ان شاء الله هو ما اخلص طيب لذلك الله اخ فاسم في القضاء والقدر ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصده إلا عن تدبيره ولا محيد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور أرادم ما العالم فاعله ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه لا لأطاعوه خلق الخلق وأفعى لهم وقدر أرزاقهم وآزى لهم يهدي من يشاء بحكمته قال الله عز وجل أو قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وقال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى ما أصاب من مصيفة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وروا ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فقال جبريل صدقت رعاه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نابنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن الحسن بن علي يدعو به في قناة الوتر وقني شر ما قضيت طيب هنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى بالوقت بقى في شرح القضاء والقدر هنشب الكتاب بقى ونبدأ نشرح في مسئلة القضاء والقدر القضاء والقدر هو ان شاء الله في ورقة مكتوبة في الموضوع ده بس هي ما مالحقتش تمزل فان شاء الله سبحانه وتعالى تبقى معاكم النهاردة بالليل فقرأ وقرأ ما أخونا حكيم بيقول له أربع مرات هنتكلم عنهم اللوقتي بإذن الله سبحانه وتعالى سريعا جدا هم اللي عنده سؤال في فأي حاجة يقول عشان عايزين أهم حاجة نفهم كويس جدا مش مهم إنك تحفظ إحنا عايزين بس نفهم المسألة دي لأن دي مسألة شائكة بعض الناس بيحصل عندهم فيها وساوس وما إلا ذلك فعايزين نفهمك كويس جدا قضاء وقدر ابتداء لفظ القضاء وقا... ولفظ القدر الورق ان شاء الله هينزل على المنتدى بس هو لسه بتكتب الوقت يعني قدام وصل ساعة كده او ساعتين هيكون الكتب فلما يخلص هينزل على المنتدى فان شاء الله يعني باي حمل احوال بيدينا سبحانه وتعالى قبل الفجر هيكون موجود فالقضاء والقدر نفظتان اذا اجتمعت اتطرقتها واذا افترقتا اجتمعت يعني ايه لما لق ارضى بقضاء الله او ارضى بقدر الله كلاهما له نفس المعنى لكن إذا اتطرقتها كل واحدة بقى لها معنى القدر هو ما خدت وكتب وقدره الله في اللوح المحفوظ، والقضاء هو ما يحدث يقضى يعني يحدث بقى يعني مثلا الوقتي انت قاعد على النت بتسمع الدرس ذه كان قبل لما توعد قدر، وساعة ما عادت أصبح ايه قضاء كان قدر لسه ما تحققش ولما حصل بقى بقى اسمه قضاء مفهوم الفرق بين الاثنين في الكافريق ده اه يعني هو الاول بيبقى قدر ولما يتحقق يبقى اسمه قضاء اه القدر لا العكس القدر هو الذي لم يحدث والقضاء هو الذي حدث يعني ما الوقت مثلا الله سبحانه وتعالى كتب من مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماء الارض بخمسين الف سنة تمام طب بس خليكم معين بنقول القضاء هو القبر هو ما قدر تمام فالقدر الله كتب غيرك قبل أن يخلق السماوات الأرض بإيه بخمسين ألف سنة فكل حاجة حصلت لك من يوم ما انت تولدت بل من قبل ما انت تولد، بل من قبل خلق السماوات الأرض لحد النهاردة دي كانت مكتوب في الوحى المحفوظ كويس اللي حصل منها لحد الوقتي ده بقى قضاء اللي لسه هيحصل من اللحظة اللي احنا فيها دي لحد قيام الساعة اسمه قدر بس لسه ما ايش قضاء ساعة ما يحصل يبقى قضاء وقدر قدر لانه مكتوب وقضاء لانه حصل تمام اه قبل حدوث قدر وبعد حدوث قضاء وقدر لكن مع بعض كان قدر ثم قد... قدية تمام تمام يبقى القدر ما كتب وخطة في اللوحة المحفوظ والقضاء ما حدث من هذا القدر المكتوب في اللوحة المحفوظ موجود كده طيب بنقول القدر زي ما بعضكم عارف واللي مش عارف يعرف معنا دلوقتي له اربع مراتب عذرا كان كان فاهمتوا يا حضرات ان القدر شيء لم يحدث بعد اه بالضبط كده هي ده يكون شيء بعد حدوث القضاء والقدر لا القدر هو مش ما مش ما لم يحدث بعد القدر هو ما خطه في اللوح المحفوظ تمام لما يحدث يبقى اسمه قضاء كمان فبعد الحدوث هو مخطوط وحدث قبل ما يحدث هو مخطوط في اللوح المحفوظ ولم يحدث مفهوم كده كويس الاخ اهو مفهوم طيب الحمد لله يبقى هي القدر اي ما خطه في اللوح المحفوظ اه حتي بقى القدر يتغير ب دعاء الانجليزي وهو يتغير ب دعاء ان شاء الله بس هنقولها دلوقتي مرتبه الكتابه بس ما نسيبوش الاحداث خلينا بس ماشيين بالترتيب ولما نخلص ان شاء الله هتسالوا اسئله واللي عنده اي سؤال ان شاء الله هنرد عليه باذن الله سبحانه وتعالى اذا قدر هو ما خطره في لوح محفوظ فاذا وقع اصبح قدر زي ما هو زائد انه اصبح كمان ايه قضاء يبقى قضاء وقدر حلو نيكول بيزنس حتعال عندنا قضاء القدر اربع مرات المرطبة الاولى وهي مرتبة العلم كويس ايه الاخر هحكيبني يا سواحة ما تكتبش حاجة فالمرطبة الاولى المرتبة الان عندك سؤال في الدهاية الدورة لم, أكو لم تكن موجودة وهو ان من اسماء الله ستير طيب الاسماء والاسئلة في الحاجات اللي عدت ده ان شاء الله سبحانه وتعالى هنعمل يوم لاجابة الاسئلة في اللي عده فالعده عده خلاص محنش اسأل عليه حالتك في موضوعنا بس اللي فات ان شاء الله في يوم هنعمله الاسئله في كل حاجه عدت بس اللي بنتكلم عليه خلاص يعني عنده سؤال في الاسماء والصفات او في توحيد الربوبيه في ويخلي وإن شاء الله في يوم هنعمله الرد على الحاجات دي وفي ايميل المفروض لكم كل اللي عنده مشكلة او عنده سؤال هيبعت الاسئله دي على الايميل وهنرد عليها ان شاء الله يوم ثاني يوم بعد ما نخلص ان شاء الله خلاص بنقول ان في اربع مرتب المرتبة الاولى وهي مرتبة العلم خلاص يعني العلم بتؤمن ان الله يعلم ثلاث حاجات ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يعني يعني تؤمن ان كل ما كان منذ ان خلق الله الارض بل قبل خلق السماوات الارض الله ازهل لا يعلم وكل ما سيكون من الان الى قيام القيامة بل وبعد القيامة كل ذلك الله عز وجل يعلمه النوضة الثالثة وكل ما لم يكن وما لن يكون الحاجات اللي هي مش هتحصل وما حصلتش الله عز وجل يعلم لو كانت حصلت كانت تحصل ازاي ايه اللي يعلم دي قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون يعني يعني ربنا بيقول لك يوم القيامة هيجي المكذبين بالرسل والظالمين لانفسهم يعرضوا على النار فيقولوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بأيات ربنا ونكون من المؤمنين تمام؟ فربنا قال ايه قال لا دكذبين حتى لو رجعوا كانوا هيكذبوا برضو يعني هم لو رجعوا من الأيام للدنيا تاني هيكذبوا مرة اخرى قال الله جل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه إنهم لكذبون إذاً ما لن يحدث أبداً لحدث ولا يحدث حتى لو حدث الله سبحانه وتعالى يعلم كيف كان سيحدث مفهوم نقطة دي يا شباب؟ اللي فاهمه يكتب مفهوم طيب الحمد لله طب اللي عندي سؤال في نقطة دي على ما عد علي بعدها حد عمي سؤال؟ ماشي الاخ فارس بيقول مش مفهوم ايه اللي مش مفهوم اخ فارس يكتب لنا سؤال بس عشان نجاوب عليه ايه السؤال الحتة لدي مش مهمها الجزء بتاع ايه ما لم يكن لو كان كيف يكون اه بنقول الوقتي حاجات ثلاث حاجات ما كان اللي هو مكان لحد الوقتي طب بس خليك معنا بنقول لوقتي احنا معيد ثانية حدثة علمي بنقوله ربنا سبحانه وتعالى يعلم ثلاث حاجات ما كان كل ما كان منذ ان خلق الله سبحانه من الارض بل قبل ذلك الى الان الله ظهر اللي يعلمه كيف ومن الان الى يوم القيامة بل وبعد القيامة كل ما سيحدث الله ظهر يعلم. دول ما فهمش اشكال اظن الاشكال فين بقى وما لم يكن لو كان كيف كان يكون يعني ايه يعني ربنا سبحانه بيقول لك الكفار جم يوم القيامه بعد ما الرسل وحاربوا الاسلام وصدوا عن سبيل الله وماتوا على الكفر وعذيبوا في القبر والوقت جاين بيعرضوا على النار وهيدخلوها خلاص اهو ربنا سبحانه سبحانه بيقول لك ولو ترى ايدوكوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ويا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين يعني هم الوقت هم قدام ال... ال... خلاص قدام ال... النار وهيدخلوها بيقول بيقولوا يا ريتنا نرجع الدنيا تاني وما نكذبش الرسل ونبقى من المؤمنين ربنا رد رب عليهم قال ايه ولو ردوا لو رجعوا تاني الدنيا ورجعنا بالزمان لورا وخيرناهم تؤمنوا ولا تكفروا هيكفروا تاني ولو ردوا العاد لما نهوا عنه وانهم مكذبوه هل المشركين ممكن يردوا من من الاخره للدنيا مستحيل ربنا قاد ان ده مش هيحصل وان هم مش يرجعوا مع ان ده مستحيل ربنا سبحانه وتعالى علم كيفه علم المستحيل ده لو حصل هيحصل ازاي نفهم الوقت اخي فارس تمام إذا الله جل يعلم المستحيلات والممكنات نوعين الماضي والمستقبل والحاضر والمستحيلات الله جل يعلم لا المستحيل ده لو حصلت هتحصل ازاي خلاص ولكن هذا العلم السابق لا يحاسب الله العباد عليه بل يحاسبهم على ما وقع منهم بمشيئتهم واختيارهم يعني يعني علم الله إن فلان مسلم لا يحاسبه على الكفر في حياته ولكن يحاسبه على هذا الكفر عندما يكفر بالله والعزو الله كذلك فلان كافر وسيختم له في الإسلام طب وكافر بيتكتب عليه السيئات وبيكتب عليه الكفر ولا ولا إلى أن يتوب ويعود إلى الإسلام بالأخر طيب فلان الآن عاصي أنا أو أنت الوقت مثلا عملنا معصية هل المعصية دي الله زي هل يعلم مثلا أنها بعد يوم هتوب عنها تاني أن أنا مثلا عملت معصية الوقتي وبالليل هتوب عنها هل معنى أن ربنا يعلم أننا هتوب عنها أنها ما بتتكتبش ده بتتكتب تكتب ثم عندما هتتوب ثم حمراء اخر يبقى ابنكم من الكلام ده داي ان هذا العلم السابق لا يحاسب الله العباد عليه يعني ربنا ما يحاسبكش على علمه واللي انت هتعمله انما يحاسبك على ما تفعله وانت باختيارك دي نقطة لسه تريدت معنا كمان اللي هي اختيار الانسان وما شئته يبقى ايزا عندنا شباب ان علم الله السابق لا يحاسب الله العباد عليه مثال واضح جدا في المسألة دي الغلام الذي قتله الخضر كويس هذا الغلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه طبع يوم طبع كافرا الغلام اللي الخضر أتله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقولك إن الغلام ده كان كافر يعني كان أما هيبلغ هيختار الكفر وهيموت على الكفر لكن الخضر قتل الغلام قبل البلوغ والإنسان قبل البلوغ مش مكلف فمات قبل مرات التكليف قبل موعد التكليف فمات ودخل الجنة لأن أبناء المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ في الجنة وكان أباهم أمني فهو عشان مات قبل ما يصل إلى البلوغ دخل الجنة مع كان كافر بس ما وصلش لحد التكليف معينه ربان شحفظا لا يعلم إن ده لو كان عش للتكليف كان مات كافر لكن عشان ربنا سبحانه وتعالى قدر ان الخضر يقتله قبل التكليف ومات وهو غلام مات على ملة ابويه وعلى الاسلام فدخل الجنة خاله سبحان الله رحمة من الله سبحانه وتعالى الله لا يحاسب العباد الا على ما فعلوهم لا على علمه بذلك فدي فيها يعني حكمتين جمال جدا يعني تتضب هفهوم بس الاول لقطة دي مفهومة ان نكمل كلام ولا نش مفهومة نعيدها طيب حانو عندي سؤال طيب خلاص يبقى كده بإذن الله نكمل بقى حانو عندي سؤال طيب الحمد لله بيقولك الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد إلا على إيه ما فعلوه طيب دي ثانية لقطة دي اللي ربنا كتب عليه الكفر لماذا يحسن؟ دلوقت هنجيلها ان شاء الله جلسة نجيلها قدام شوي بيقول الوقتي هي المثال اصلا واضح الافتدرة ان احنا نقول اصلا هذا الغلام كتب عليه الكفر لكن اولم يختاره فدخل الجنة واضح المثال جدا ان هنا ربنا بحسبكش الا اللي انت فعلته في اختيارك يعني المثال هنا واضح جدا جدا في غلام الخضر الغلام ده كان كافر بس لسه اختياره ما وصلش لحد التكليف يعني هم اختار الكفر اصلا بس لسه الحساب هل امتى لما يكلف فمات قبل ما يختار الاختيار الذي يحاسب المرء عليه فمات على الاسلام ولو كان عاش فاختار الكفر لمات كافرا لكنه عشان مات قبل ما يختار مات على الاسلام فولف يدن ان ربنا محسبكش على اللي كتبوا عليك واجب يحسبك على ايه اللي انت اخترته واضحة فهو مع ان كتب كافر لم يحاسبه الله على ذلك كان حاسبه انت لو كان اختار هذا الكفر ووصل الى حد الايه التكليف الذي هو مناط المحاسبة والاختيار فهو على الرغم ان كتب عليه كافر لم يحاسب على هذا الكفر وهو في الجن لو واحد ابويه نصارى ومات وهو صغير فهو في الجنة هو اصلا دول مش ابو... مش ابويه كانوا نصارى دول ابويه كانوا مؤمنين لان الاسلام كان في عدوم هو الملة اللي كانوا عليها فدول كانوا في الجنة الطابولات بقى النصارى والكفار عمون يعني سواء الكفار من النصارى ام من غير النصارى في الجنة ولا في الجنة في اخلاف سائخ بالأهل العلم والراجح انهم في الجنة ان شاء الله كان حكمه ونسخ فان شاء الله يعني حتى لو درست كتب اعلى من كده هنشرح الخلاف فيها ان شاء الله في يوم الايام يعني. فالمهم خليناها في موضوعنا فاذا بنقول ان هذا الغلام على الرغم من ان الله اراد الكفر، وكتب عليه الكفر لكنه لم يختار هذا الكفر مات على الاسلام ولو اختاره لمات على الكفر بس ربنا اراد لن يموت برضو دي رحمة ربنا سبحانه وتعالى يا ربنا وكنتركه حتى يكلف لمات على الكفر دي نقطة مهمة جدا تريك مدى رحمة الله سبحانه وتعالى انه لا يحاسبك الا على ما فعلته باختيارك ومشيئتك طيب الانوت الاخرى المهمة جدا برضو لا تغطر بما انت عليه ما يبطعب ليه؟ لان ربنا ما حاسبكشي لو سمحت يا شيخنا احنا ايه مسررين في المعصية او مخي مصر... آه... انت اصلاك مصيرين بالسين مش في الصاد مصيرين ولا مخيرين دي ان شاء الله جاي معنا في ايه في المرتبة الثالثة وهي المشيئة ما تسبقه ايه بس الاحداث خليكم معايا وان شاء الله كل اللي بتقول ده هنجابه عليه لان حيثة التسيير وتخيير دي في الإرادة ودي مرتبة ثالثة من الإيمان بالقلاء والقضاء احنا في نقطة الأولى اللي هي مرتبة العلم بقولك دي نقطة مهمة جدا برضو انك تعرف ان ربنا لا يحاسبك إلا على ما فعلته باختيارك فدي ليها نقطة اللي هي تعرف كم أن الله عز عدل حكيم وانا اللي يحاسبك ولا ما فعلته باختيارك دي نقطة الأولى نقطة الثانية لا تغطر بما علي أنت عليه من الطاعة ليه انت ممكن انت النهاردة مطيع لكن كتب لك او ستختم حياتك والعزب الله بشيء اخر او بكرة هتعصي فما تغطرش بالطاعه التي يعاملك الله بها لان انت الوقت مطيع وبكرة هتعصي العكس برضه لا تقنط من ما انت عليه من العصيان انت عملت النهاردة معصية وشفت ربنا عاقبك على هذه المعصية وحسب بضيك في حياتك وبضيك في رزقك وما الى ذلك لا تقنط لان انت متعرفش ماذا سيختم لك طب واحد هيقولي طب انا الوقتي هخاف طب انا لقيت هبقى بعمل طاعة وخايف ان انا موت على المعصية لا لا تخاف ولكن احسن الظن بالله فاذا احسبت الظن بالله عملك الله بالرحمة فلا تغترب الطاعة في غرب الطاعة ان انت تظن ان انت خلاص ايه من اهل الجنة فدبق تكل طاعتك وتكل عباداتك وتتكبر على الناس فلا تغتر الطاعة لا خليك دايما منكسر لله سبحانه وتعالى خليك دايما خايف تج... ت... ت... تخاف ان ذنوبك تهجم عليك تخاف ان ربنا يعاقبك تخاف. تخاف ان ربنا يقلب قلبك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعبد الخلق كان يقول اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك فلا تقترب الطاع انت لست افضل عند الله من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هو كان يدعو الله ان يثبت قلبه على الاسلام فلا تغطر بانك على الطعام وتظن وت... انت خلاص ثبت لا مفيش انسان على وجه الارض ثابت كل الناس ممكن تتقلل كل الناس لذلك داي من الله عز وجل ان يثبت قلبك على الايمان وان يختم لك بخاتمة السعادة وان يرزقك لفردوس الاعلى ولا تنسينا معك في الدعاء فلا تغطر بما انت عليه من الطعام لا لسه المشاء ان شاء الله جاي الوقت هلسه كلنا بنتكلم فين في العلم فبنقول العلم لا يحاسب الله العبادة عليه نكمل ان شاء الله عدى عندما سؤال في اللي طيب الحمد لله طيب نكمل ان شاء الله بنقول هذه المرتبة الاولى وهي مرتبة العلم وان شاء الله الورقة اللي هم بقرأ منها دي هتبقى معاكو النهاردة بالليل فبنقول رقب اتنين الكتابة المرتبة الثانية من القضاء والقدر هي مرتبة الكتابة. قال ابن عباس رضي الله عنه: الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يعني بيقول لك الكتاب كتابان، يعني كتابين يعني اثنين بس ما هو لا هو أرض كتابين يعني نوعين. لكتابين في العدد ولكن كتابين من حيث النوع كتاب لا محوى فيه ولا إثبات وقال أمس هتلاقيها موجودة مع الناس وموجود اللينك بتاعها المنتبه وممكن حد يكتبها لك الوقت فالكتاب كتابا كتاب لا محوى فيه ولا إثبات وهو اللوح المحفوظ وكتاب آخر يمحو الله منه ما يشاء يثبت ودول أربع كتابات الكتاب الأول اللوح المحفوظ قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة رواه مسلم تمام؟ يبقى حديث مسلم يقولك كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف فده الكتاب الذي لا محوى فيه ولا إثبات هل اللي هو اللوح المحفوظ لكن هناك كتابات أخرى تتبع الكتابة في اللوح المحفوظ إيه الكتابات دي؟ أربع كتابات لحظة خلاص نقفل لشواب فالمهم بنقول ان في نوعين من الكتابات معي ولا مش معايا بنقول الكتابات نوعان النوع الاول هي الكتابات او هي الكتابة التي لا محو فيها ولا اثبات اللي هي كتابه فين في اللوح المحفوظ في كتابات اخرى يقع فيها المحو والاثبات اللي هي قول عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده امر الكتاب ايه الكتابات اربعة رقم واحد الكتابة يوم القفضطين قال الله زجل في سورة الاعراف واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورين ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا في هذا اليوم مسح الله على ظهر ادم فخرج ذريته كامثال الزر فاخذ عليهم الميثاق بالطاعة و خرجت هذه الزرية جزء في يمين سيدنا آدم وجزء في شمال سيدنا آدم أو على تفسير آخر إن جزء في يمين الله وجزء في شمال الله فأخذ عليهم الله ميساق أن يطيعوه وقال الله جل عن الذين في يمين آدم أو في يمين الله هؤلاء في الجنة ولا أباله وقال عن الذين في شمال الله فهؤلاء في النار ولا أباله خلاص يبقى التقدير ايه؟ يوم القبن الزين اه كل, كل تيال الله يمين من حيث القدرة والقوة لكن هي واحدة يمين واحدة شمال لكن من حيث القوة والبرقة كلاهما يمين خلاص لان الشمال ثابت الله عز وجل في غير حديث فده التقدير يوم الايه؟ الميثاق ثاني حاجة التقدير في الرحم ودول تقديرين في رواية اذا مرة باللطفة سنتي واربعين إيه؟, ايه الليلة ارسل الله الملك وفي رواية اخرى فيرسل الله اليه الملك فيه نفخ فيه الروح ويوم اربعة, أربعة كلمات بكتب رذقي وازلي وعملي وشقي شقي او سعيد ويبقى هذا التقدير فين فالرحب يبقى فين انسان شقي او سعيد التقدير الثالث التقدير الحولي كما في قال عز وجل عن صور عن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم انها نزلناه في ليلت المباركته إنا كنا مكذوين فيها يفرق كل أمر حكيم يبقى ليلا الأهند فاكر قرالة إلى الليلت القبر فيها يفرق كل أمر حكيم تقدير السنة كله يكتب أمتى? في ليلة القدر. وده من فضل ليلة القبر أن انت أنت في العشر سيجع intersections تجتهد أنك تدعو الله عز وجل بكل ما تريد في العام المقبل لأن تقدير العام المقبل كله هيكتب مين Tangamada في ليلة القبر فلعلك تصيب ليلة القدر فيكتب لك فيها ما دعوة الله عز وجل بيه والتقدير الرابع هو التقدير اليومي قال الله كل يوم هو في شان يبقى اتضح معنا الآن ان في نوعان من الكتابات النوع الاول هو الكتاب التي لا محوى فيها ولا اسبات وهي الكتابة في اللوح المحفوظ والكتابات الأربع الأخرى يقع فيها المحور الإثبات يعني يقع في المحور الإثبات يعني ممكن يبقى إنسان كان في يمين آدم يوم الميساق أو في شماله وقيل عنه في هذا اليوم هؤلاء في النار ولا أبالي ثم يأتي أبوه مثلا إنسان الوقت مثلا تزوج وزوجه مثلا حامل وسيرزقان بطفل وهذا الطفل كان من أهل القبضة الشمال، يعني من أهل النار، فيدعو الوالد لابنه وهو لسه فطن أمه، اللهم ارزقني ولدا صالحا، اللهم اكتب ولدي سعيدا، اللهم اكتبه من أهل الجنة، فيمنح الله هذا القدر الذي قدر في يوم المساق ثم يكتبه من أهل الجنة، تمام؟ فضل كتير، لا مش كتير أو يعني يعني ممكن ثلاث ساعات نص ساعة، إن شاء الله. فالتقدير العمري يغير كذلك ممكن واحد يبقى مكتوب مثلا في الرحم انه من اهل النار ثم على الرغم من ذلك يأتي في ليلة القدر ويدعو الله عز وجل ان يكتبه من اهل الجنة فيكتب من اهل الجنة كذلك ممكن يكتب ليلة القدر انه من اهل النار ويأتي في يوم من ايام فيدعو الله عز وجل ان يكون من اهل جنة فيمحى هذا القبر ويكتب ويكتب الله عز وجل انه من اهل جنة اذا هذه الاربع يحدث فيها المح والاسبات لكن كل ذلك كان في الكتاب مستورة يعني كل ي事 حصل ده من المح والاسبات كان مكتوب فين بقى في اللوح المحفوظ الذي لا محوث فيه والاسبات يعني في اللوح المحفوظ كان مكتوب ان فلان سيموت من اهل النار ثم يدعوه عز وجل ان يكتوب من اهل الجنة فيتحول هذا القدر الى انه من اهل الجنة مكتوب في لوح المحفوظ انه سيقدر له شيء ويدعوه فيغير فهذا القضاء الذي يرضه الدعاء اللي هو ما دون اللوح المحفوظ اما في لوح المحفوظ مكتوب اصلا ان انت هتدعوه والقدر يتغير مفهوم دي يا شباب حد يفهم حاجة؟ طيب الاخ اللي اطلخبط ايه اللي اطلخبط هنا الوقت طيب ايه في ايه؟ قولوا ونعيد ما فيش ايه مش ليه خلص بنقول الكتاب والكتابان كتاب لا محو فيه ولا اسبات اللي هو كتابنا هو اللوح المحفوظ تمام صح لوه محفوظ لمحو فيه والإثبات تمام صح لكن الكتب الأخرى هي التي فيها المحو والإثبات لكن هذا المحو والإثبات الذي يحدث في الكتب الأخرى هذا المحو مكتوب أصلا في اللوهر محفوظ إن ما هيحصل محو في الكتب الأخرى لكن هو نفسه ما بي... لا يومحى منه شيء ولا يزاد عليه شيء إنما مكتوب في ما يحدث من المح والإثبات من كتب الملائكة لا كتب الملائكة لا من كتابة الملائكة اللي هي في الرحم أما كتب الملائكة الكتب بتسجلها دي مش من القبر الكتب الأخرى أربعة الكتاب الذي يوم القضوزين والكتاب الذي كتب في الرحم والجن في بطن أمه والكتاب الذي يكتب في ليلة القدر والكتاب الذي يكتب كل يوم نعم كان مكتوب إنه هيتوب بالضبط غير يعني لو صنم عاصي ودعاء وتاب كان مكتوب ان هو عاصي وتاب تمام فاللي فال ال حصل ده من تغيير القدر كان مكتوب إنه في يغير يتغير بالدعاء بغير الدعاء مما يغيره الدعاء أيضا يغيره أشياء أخرى زي إيه زي سلة الرحم تطول العمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسى له في إيه بتقول طيب إحنا عرفنا الأمور دي بالتفصيل الدكتور هذا من أين برضه في الحديث حديث النبي صلى لا يرد القبر إلا الدعاء، تمام؟ يبقى إذا القبر بيرد الدعاء، طب ازاي يرد؟ وزي ما يردش؟ هنرجع الآية، الآية بتقول ايه؟ يمح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فسر هذه الآية ابن عباس فقال الكتاب كتابان كتاب يمح الله منه ما يشاء ويثبت. يبقى في كتابه اللي هي نوع الكتاب ده والنوع الثاني أم الكتاب التي لا محو فيها ولا إثبات. كويس. يبقى الكتاب لو أمه الكتاب هو اللوح محفوظ لمحه في الإثبات غيره فيه محه إثبات إيه غيره دوت جبنا لأحديث حديث, حديث وإذ ربك الآية وإذ ربك من أدم من زورهم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصف في اللي حصل يوم النساء من أن الله عز وجل المسح على ظهر آدم فخرج زريته وقد الله عز وجل هلقى في الجنة وهلقى في النار ثم تغير يوم الرحم في حديث البخاري عناءة الملك ويكتب في الرحم أو سعيد. يكتب رزقه اجله عمله وشاكر او سعيد تمام وحديث وقوله عز وجل في القرآن فيها يفرق الامن الحكيم عليله القادر وقال عز وجل عن كل يوم قال ذا كل يوم انه في شال فاذا كل هذه الكتابات يحدث فيها المحو والاثبات والذي لا محو فيه والإثبات هو ماذا هو اللوح المحفوظ وفي اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ مكتوب فيه ما يحدث من نحو واثبات في الكتابات الاخرى فمكتوب ان فلان هيكتب عليه وهو في الرحم انه شقي سمو يدعو الله عز وجل في يوم من الايام فيتغير هذه الكتابة التي كتبت في الرحم الى سعيد كل القصة من اول اخذها كده مكتوبة فين؟ في اللوحة المخفوص مأ واضحة كده او في مشكلة؟ طيب حان عنده لبس او عنده سؤال؟ او من اين عرفنا ان هذا الكتاب وهذا كتاب هذا من حديث ابن عباس ابن عباس هو الان كده ابن عبدالله ابن عباس رضي الله عنه فصر الآية قال الكتاب كتابان ده كلام ابن عباس مش كلام نحن الكتاب كتابان كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أمه الكتاب ده الكتاب الدان ملوث كده واضحة تمام ما هي العبادات التي تغير القدر منها زي ما قلنا كده ايه الدعاء منها الصلة الرحم وغيرها كتير يعني انت هتشوف اصلا في حديث اصلا بيقول ايه من اراد ان يصل او في رزق في ايه فليسر رحمه لكن مسألة ايه هي بالظبط حصرها يعني دي شيء اللي عايز إيه ان شاء الله يعني بحث ناس كتير على ممكن تدوروا على النت ممكن يلاوا بعض الكتب اللي اتكلمت في المساله دي على واش البحث والتفصيل يعني لكن احنا بنذكر دلوقتي منها صلة الرحم طول العمر الصادقة تزيد الرزق ما نقص مال من صدقه كويس اللي ايضا الدعاء يرد القبر وما إلى ذلك خلاص واضح بإذن الله نكمل إبازة نحن نتكلمنا عن مرتبتين المرتبة الأولى مرتبة العلم خلصناها مرتبة السنية مرتبة الكتابة نخش في المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة في مرتبة المشيئة نؤمن بأن الله عز وجل لا يقع شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته قال الله عز وجل وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ يبا اذا كل شيء يقع على وجه الأرض إنما هو وقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى طيب هل السؤال بالله كان أخي كل شخص يسأله ده هل إنسان مصير أم مخير احنا بنسبت أولا أن الله عز وجل له مشيئة وأما مشيئته نافذة وقدرته شاملة هل فاضحة بي يبا الله عز وجل مشيئته نافذ وقدرته شاملة يبا كل ما يقع الله عز وجل قد شاءه وقدره تمام لكن الآية نفسها بتقول ايه وما يتشاءون الا ان يشاء الله فأثبت مشيئة العبد ولكن جعلها مقرونة وتابعة لمشيئة الرب قال الله وما يتشاءون يبا هيشاء ولمش يشاء بس بقيد أن لابد اللي هتشاء الله بأربنا شاءه قبل أن تشاءه أنت وما تشاءون إلا أن يشاء الله ميسر ولا مصر كله ميسر لما خلق له لبقى الإجابة على سؤال هل الإنسان مصير ولا مخير هل هم لا مصير ولا مخير ولكن ميسر فكيف يسر قال الله عزيزيز في سورة الليل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فإيه فسنيسره لليسرى وأما من دخل واستغنى وكذب بالحسن فإيه؟ فسييسره للعسرة. كويس. يبقى الإنسان ايه؟ ميسر وليس مسير ولا مخيم. ولكن ايه؟ ميسر. يعني ميسر يعني الله ييسره للطع. أو ييسره للمعصي. ولكن كيف هذا تيسير بناء على علم الله وحكمته؟ فالله عز وجل علم أن فلان يستحق الطاعة فأعطاه الطاعة الآية واضحة فأما من أعطاه الطاقة إنسان طائع وبيعطي ويتطقي يوم ربنا لما يرى منه هذا الصدق يسيره للعسرة وآخر يبخل ويستغني فالله يرى منه هذا البخل وهذا الاستغناء فيعاقبه على ذلك بأن يسيره للعسرة لذلك قال بعض العلماء الحسنة لها أخوات والسيئة لها أخوات يعني اللي بيعمل حسنة ربنا بيسر له حسنة بعدها واللي بيعمل سيئة ولا يتوب ويسر ويستكبر دي بيكون فتحة سيئات بعدها فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لا تتبعوا خطوات الشيطان ليه؟ لأن هي خطوة بتسهل لك اللي بعدها كل خطوة معصية بتيسر لك المعصية التي بعدها وكل خطوة طاعة توسر لك الطاعة التي بعدها تمامي شباب واضحة دي؟ مرحب عمده اشكال؟ اول خطوة معصية يعني اول خطوة معصية اه انت قصدك اول معصية يسر هو لها ما كانش لسه عمل معصية عشان اقول ايه تويسر تمام صح كده؟ هذا علم الله وحكمته ان فلان ده يستحقه اه يعني ممكن الانسان يحرم من طاعة بسبب ذنب كان يفعله تمام فبنقول ان الانسان اول معصية عملها دي ما هو هتقول لي ما هو لسه ما عملش حاجة عشان يعاقب بالمعصية لا اول معصية عملها دي ربنا قدرها له لعلمه ان هذا يستحق هذه المعصية لخبص قلبي ليعلم أن خبص سريرته لانه يعلم ان هذا الرجل لا يستحقه فانت يكفي ان تؤمن ان الله جل عليم حكيم الحكيم هو الذي يضع الاشياء في مواضع اه او المعصيدة ربنا قدرها عن علم سابق لله سبحانه وتعالى ان هذا الرجل يستحق المعصيد ولا يستحق الطاع الم يقول الله عز وجل عن المنافقين ولكن كره الله امبعاثاهم فايه تثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لما كره الله امبعاثاهم معين الانبعاث ده هذا الانبعاث اه ليه مسألة للاخ قرآننا حياتنا دي اللي هو الزنب عشان تزوق حلوة الإيمان لسه ينجيله الوقت لماذا يقدر الله الذنوب على البشر ليه لسه ي فالقول إن هذه المعصية لو علم الله فيهم خيرهم لا اسمعهم بالضبط كده ، الله زل لم يعلم فيهم خير فلم يسمعهم كذلك قال الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول لأسرة بدر لو علم الله فيكم خ... ان يعلم لو في قلوبكم خيرا يأتكم خيرا معنى أنكم كفار وإن قال الله زل صلى الله عليه وسلم لو يعلم الله في قلوبكم خيرا يأتكم خيرا إذا إذن أنت ما واجبك أن, أن تطهر قلبك أن تطهر قلبك وأن تدعو الله عز وجل إن كان كتبك من أهل المعصية أن يكتبك من أهل الطاعة تمام؟ مزموط كده واضحة جداً؟ يبقى كل ما يقدره الله يقدره عن علم وحكمة طب أنا أعمل إيه في هذا القدر؟ رد القدر بالدعاء وطع في قلبك لتستحق الطاعة وخذ أسباب الطاعة لييسر الله لك الطاعة تمام؟ ولو أرادوا الخروج إيه؟ لأعدوا له خذ أسباب عد لعدة من الوقتي أنت عايز تقوم الليل نم بدري عايز تصلي الفجر نبادر يجب أن منبه عايز تتصدق حوش من الوقت عشان تصدق وما إلى ذلك أصدق لا أصدق كما قال أكون الفاضل فاذا خذ بالأسباب يعطيك الله عز وجل ما نويت وما أردت بإذن الله سبحانه وتعالى فضلا من الله ونعم وكله فضلا من, الفضل من الله عز وجل اللقطة كان في حد يسأل سؤال كده اللي هو إيه حيث تتقع ممكن نزمب عشان نزوق حلاوة التوبة ايه فعلا النطو دي عايزين نتكلم عنه هي. لماذا يقدر الله عز وجل المعصية على البشر هذه المعصية انها قدرت على البشر لخير وحكمة طب ازاي خير وزاي حكمة هذا الخير وهذه الحكمة لها صور الصورة الاولى اللي اخونا تذكرها ممكن ربنا بي بيتركك تقع في الزنب لكي تتوب الله عز وجل فيش نكة الشيخ يعقوب بتكلف المسألة ده في المسألة دي على وجه التفصيل اسمه لماذا تركك تعصيه شوير جميل جدا يالك تسمعوه اه فاسم الليل الغفل بالضبط لتتضح عبودية النعزاجل فالشاهد ان قد يقدر الله عليك المعصية لخير لك ايه الخير ده ممكن انكسار ممكن اختكار ممكن لتذوق لذة التوبة والعفو ممكن ل... لأن هذا الزنب يسمر وطعاطن... طاعات طاعات كبيرة جدا فتموت عليها فيدخل الجنه اسم الشريط لماذا تركك تعصيه ده هو الشريط ده, ده النوع الأول اللي هو إن خير للإنسان نفسه خير للعاصي آه فده خير للعاصي إنه هو يذنب ثم يتوب الله عز وجل طب ده يبقى خير لمين؟ للعاصي ممكن يكون الزنب مش خير للعاصي بس خير لغيره ازاي؟ ان هذا العاصي سيذنب ويصر على معصيته بس طول ما هو عاصي خير لغيره من غيره؟ هالدعايته الى الله عز و يدعون الله يدعون الى الله لو كل الناس طائعين مين هيكون بغضب الدعوة؟ مفيش حد لكن يقدر الله المعصية ليكون ينفر قوم من المؤمنين ليدعون الى الله عز وجل. ويذكرون الناس بعظمة الله وجلال الله ورحمة الله ويفتحون لهم ابواب الطاعة فيعودون الى الله عز وجل فيكون خير لمين للدعاء الى الله ويمكن يبقى شر للعاصي ويموت على السوق فعلاً بس يكون خير لمين للدعاء الى الله عز وجل كذلك وجود الكفار ده خير كبير جداً تخيل لو ما فيش الوقت امريكا وما فيش اسرائيل وما فيش روسيا وما فيش حد بحرب الاسلام كان مين الوقت إلا هجاك في ما كانش يقف جهاد لكن وجود هؤلاء جعل هناك جهاد وجعل هناك شهداء وجعل هناك تميز للصف قال الله جل ما كان الله ليذور المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخريفة من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبه من رسوله من يشاء فوجود أهل الباطل جعل أهل الحق, أهل الحق يتميزون وجعل الشهداء يظهرون والبطولات تظهر من دعوة الدعاء وجهاد المجاهدين وبذل البازلين وتضحية المضحين كل هذا ظهر امتى لما في اعباء لله يصدون عن سبيل الله فوجود الكفار كان خير مع انه مش خير ليه مهم ماتوا على كفر بس خير لمين لأهل الايمان من الشهادة والدعاء والدعاء والتضحية والبذل هذه العبادات التي لم تكن لتظهر الا عند وجود هؤلاء الكفار الذين يحاربون الله عز وجل يعني دي الحكمة الثانية الحكمة الثالثة قد هذا العاصي لا يتوب ولا يدعوه أحد ويموت على المعصية فيكون من نعيم أهل الجنة أن يروا أهل المعصية الذين كانوا يحاربونهم ويصدونهم عن سبيل الله يرونهم يعذبون في النار فيضحكون اليوم الذين أمنوا من الكفار يضحكون على الأرائح ينظرون هل سعود الكفار ما كانوا يفعلون نعم يا رب نعم قد سعودوا ما فعلوا الحمد لله المعين فهذه حكم تقدير الله عز جل ترى منها أن فعل الله كله خير سواء خير للعاصي خير للدعاء خير لأهل الجنة فكله خير فهذا الخير قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك فكل قدر الله خير سبحانه وتعالى مضغط يا شباب في مشكلة في الأولادة حد عندي سؤال احنا قربنا نخلص او طيب الحمد لله لذلكم مثل بعد جاء من اقول التي تأتي في القرآن وفي السنة تأتي على احد معنا ينمي. يعني ارادة الله عز وجل لها نوعان ارادة كونية وارادة شرعية ايه الارادة الكونية والارادة الشرعية الارادة الكونية هي المشيئة يعني كل ما يقع امامك ده ايه ارادة الله الكونية يعني ليه سموها كونية لقول لا عز وجل اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون فهي تحدث بكون فعشان تسموها كونية هل السحر قدر نعم قدر بس قدر ايه ارادة كونية لا شرعية كما قال المصنف اللي هو الشيخ حافظ الحقمي قال ايه والسحر حق ولو تأثيره لكن كما قدره القديره أعني بهذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة بضحى أخ إليه حياتي فالتقدير نوعين كوني كونه الله عز وجل قدره لكن لم يأمر به بل عنه سبحانه وتعالى فبنقول إن الإرادة الكونية هي ما يكون كل ما كان قد قدره الله عز وجل إرادة إيه كونية أما الإرادة الشرعية فهي الأمر والنهي وطرف منه الكتاب والسنة فما أمر الله به فهو مراد له شرعاً شرع شرع محبون له سبحانه وتعالى. وما نهى عنه فإنه غير مراد له شرعا ومكروه ومبغوض ويكرهه الله سبحانه وتعالى. ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكره يرضه لكم ذي رضاه شرعية. لكن الله زل قد يرد الشر لبعض الناس لكنه خير خير كما في صلى في إيه. في مساءة وقع يقع الخير منهم آلا كيف ذلك قال الله الزل ومن يرد الله إيه؟ فتنته فلن تملك له من الله شيئا هذه الفتنة والضلال الارضة الشرعية مفهومها ايه الارضة الشرعية هي ما امر الله به في شرعه الارضة الشرعية هي الامر والنهي ما امر الله به فهو محبوب له اراضه شرعا وما نهى عنه فلم يرده شرعا تمام واضح يا اخت ذرة ما يحبه الله ان نفعله اسمه ارادة شرعية وما نهى عنه يبقى غير مراد شرعا ده لا علاقة له بارادة الكونية فقد ينهى الله عن شيء ويقع ازاي الكفر على الارض الوياتي 6 مليار كافر والله زل نهى على الكفر وقال ان ولا يرضى لعباده الكفر ونهىهم عن الكفر ومع ذلك كفر هؤلاء فهذه ارادة كونية لا شرعية نهانا عنه ولكن الله ارادها لهؤلاء الكفرين اه يعني نهانا عنه بالضبط نهانا عنه شرعا واراده لهم كونا تمام كبه اذا نهان عنه شرعا واراده ان يقع كونا ليه اراده ان يقع كونا لحكمة بالغة اقتضاها يستوجب الحمد على اقتباه كما قال الشيخ خفص حكم ايوه نهان عنه سرعا واراده ان يقع كونا بالزرط جدا فلا ينشتره التلازم بين الارادة الشرعية والارادة الايه؟ الكونية دي حاجة ودي حاجة اتانية خالص نظردك يا شباب الارادة الشرعية والارادة الكوناية لذلك لا تحتاج بالارادة الكونية على الشرعية مفهوم النقطة دي؟ النقطة دي جدا، جداً عايزكم تفهموها النهاردة يعني الحيطة دي لو ما خرجت الشلبية تبقى استفدت كتير جدا. لا تحتاج بالإرادة الكونية على الشرعية بمعنى لا تحتاج بما قدره الله على شرع الله بمعنى واحد يدعو إلى الله بالحراب مثلا يعمل برنامج ويجيب في أزاني أو يجيب في اختلاط أو يدعو الناس بأن يميع دين وأن يقول على بعض الواجبات إنه مش واجب فيحتاج الناس هو بدا الله ويعوضه طيب توبة الناس دي إرادة شرعية و لكنية دي إرادة كونية و لكن اللي انت عملته ده من انك جبت اغاني في البرنامج بتاعك او عملت اختلاط او عملت او عملت او عملت ده شرعا وضع ايه ده منه عنه فانت تعاقب وهؤلاء يسابون انت تكون جسر يعبرون به الى الجنة ويهبه ويهبه في النار إلا لم يتب الله عليك إذا لا تحتاج بالشرعية بالكونية على الشرعية لا يستخدم وسيلة قبيل لعمل خير فإن الوسائل لها أحكام المقاصد من هؤلاء تقدون يعني تقودون مشاهدين تقدون يعني طيب هو أفضل يعني إن إحنا وقتي حاجة حصلت ووقعت بالإرادة الكونية كويس من هؤلاء تقصر المشاهدين انت أصدق مين اللي خش الجنة يعني آه قد يدخل مشاهدين الجنة لانهم تابوا كان واحد مذا بيشرب خمر وشاف برنامج على الرغم ان فيه اختلاط وفي موسيقى و لكنه ايه تاب بسبب هذا البرنامج واترك شرب الخمر هذا الرجل يثاب على تركيل الخمر وصاحب البرنامج يعاقب على الاغاني وعلى الاختلاط فنية صلاحا لن تصبح العمل فاسد جزئته مهمة جدا فاصلة في العمل الدعوي لماذا نصلي الاستخاره هل يعرف بها المراد الكون فقط الاستخارة اصلا بتكون الحاجات اللي مفهاش شرع ثابت يعني مينفعش استخير اصلي ومصليش مينفعش مينفعش استخير اصلي رمضان ولا بصيمش رمضان مينفعش استخير اخل الدين ولا بقضيش فاذا انت اصلا الاتصالات الاستخارة في الحاجات اللي مفهاش مراد شرع واضح فابتد انت تعرض الامر على الله سبحانه وتعالى بالاستخارة هل هذا خير لي في ديني ومعاشي وعقبة امري اما انه ليس خير فما وقع لك بعد الاستخارة فهو الخير فطرف الخير لك هو الايه مش الدنيا فقط حتى الدنيه بس اللي ما فيهاش مراد شرعي واضح يعني مثلا انت مش عارف تختم في المسجد ده ولا المسجد ده مش عارف تتجوز فلان ولا تتجوز فلان مش عارف تدرس الكتاب الفلاني ولا تدرس الكتاب الثاني مش عارف تحفظ القران مع الشيخ الفلاني ولا مع الشيخ الفلاني دي كلها حاجات دنييه وبعضها دنيويه فممكن تستخير فيها لان ما فيهاش نص واضح ولا مراد شرعي واضح مش واضح الدلاله انت ليك تحفظ قران بس مش عارف مع مين ده ولا ده مش عارف أنه الخير وانه اللي يستمر معاه وأنه لا يعينك على حفظ الكرآن فإذا تستخير في مثل هذه الأمور لكن الصلاة والصيام والحجاب والكلام ده ما ينفعش تستخير فيه لن أقول كيف بيقول فبنقول الإرادة الكونية فقول الله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن الله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وقول الله عز وجل ومن يرد الله فتنته فلن تنبك له من الله شيئا تمام؟ دي إرادة كلها؟ يقول ح大地قول كذا. عشرة. دي إرادة كونية فعلا بالضبط دي إرادة كونية. اما قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر. والله يريد أن يتوب عليكم. دي إرادة ايه شرعية ولا كونية؟ بالضبط شرعية. لأن الله زال قال والله يريد ان يتوب عليكم. بس مش كل الناس ثابت. في ناس ثابت. ووافقت الشرعية. وفي ناس قال لفت الشرعية واقعت في الكونية ولم تتب، فكل ما يحدث هو مراد كوني، وكل ما أمر به هو مراد شرعي. اللهم اطلب علينا. فإذا من تاب إلى الله ووافق الشرعية فقد اجتمعت فيه الإرادةين، الإرادة الشرعية والكونية، ومن عاصى الله ومن عاصى الله عز وجل فقد انفردت فيه الإرادة الكونية ولم يوافق الإرادة الشرعية. أه الإرادة الشرعية افعلها تفعل، ضد كده. أما الإرادة الكونية هو ما تفعله أنت واقعا فهو الإرادة الكونية. قد يوافق الشرعية وقد يخالف الشرعية. فإن وافق الشرعية فالحمد لله رب العالمين. وأن خالفها فيجب عليك التوبة إلى الله عزوجل. التوبة الله عزوجل. تمام؟ آه طبعاً إذا ضرب مثل باب السرعة كده هسألك أسئلة قابو. ايمان سيدنا او وقر ده ارادة شرعية ولا كونية ولا الاثنين ولا في شو لاحدة منهم اه بالزبط كده شرعية وكونية لانه امر بالامان وامن فاذا شرعية لانه وافق ارادة الله وامر الله وكونية لانه واقع. صحي كده واضحة طيب كفر او طالب وكفر ابو لهب شرعية ولا كونية ولا الاثنين ولا ولا واحدة منهم لا مين اللي يقوله شرعية دي شرعية ازاي هو ابو لهب امر بالكفر لا امر بالامان ولكنه قفر فتبقى دي كونية فقط كفر ابو لهب ارادة شرعية ولا كونية ولا الاثنين ولا فشلطة احدة منهم كونية اللي بيقوله شرعية بيقوله شرعية ازاي مش ماهم يعني <تصفيق> هي ليش شرعية لانها خالفت الشر تمام خالفت ما امر الله به ده اللي هي المستقق الى الجنة بيقول شرعية فانا كنت اعرض عليها طيب يعيزا الارادة شرعية قوني طيب ندر امثلة كمان كفر المؤمن يعني مثلا ايه هنقول لك مثلا مثال كفر سيدنا ابوا بكر ده شرعية ولا كونية ولا ليس شرعية ولا كونية لا شرعية ولا كونية احنا بنقوله بعد الاسلام اا يعني الردة يعني النصت لا شرعية ولا كونية واطبعا لا الكونية كان يقصد كفر قبل اسلام يعني لكن هي لا شرعية ولا كونية ليه ليست كونية الا strategicaría اه commun بكر سيدنا امن ولم يكفر وليس الشرعية لأنه لن يؤمر بذلك تمام؟ واضحة يا شباب؟ طيب إيمان أبو جهل شرعية ولا كونية ولا الاثنين مع بعض ولا ولا واحدة منهم لا شرعية شرعية شرعية وليس الكونية إيمان أبو جهل أمر يبقى لو أقول شي بي أمر يبقى شرعية الواقع ايه الواقع ان الكفر تبقى الكفر كوني والايمان شرعي الايمان هو الاراده الشرعية بس هو خالفه وكفر شرعيه شرعيه هي الذي امر به مش اللي عمله يعني الاراده الشرعيه هي ما امر به يعني عايز تفرق بكل بساطه تسأل نفسك سؤال اما لك مثلا ايمان ابو جهل تقوم ايه لنفسك هل امر بالايمان نعم يبقى اذا ايه الايمان شرعي طب هل فعل الايمان؟ لا يبقى ايه؟ يبقى, يبقى كوني انه المو... كفره كوني هلو؟ حد يفهم حاجة؟ طيب اللي عنده سؤال يقول طيب الحمد لله يبقى كده بدأنا نفرق كويس جدا من اراضة نهي الشرعية والكونية بلقول الشرعية بسيطة جدا انتم سأل نفسك هل هذا الشيء امر الله به؟ اذا كان اجابة نعم يبقى ده شرعي السؤال التاني هل هذا الشيء وقع وحدث اذا كان وقع يبقى ايه كونية طيب لم يأمر به يبقى ليس شرعي لم يحدث يبقى ليس كونية القدر إرادة كونية لا هو الأدب ما تقولش قدر تقول مشيئة إرادة كونية المشيئة إرادة كونية اه ال الشرعية هي ما امر به بغض النظر عن وقعة المنطقة كونية حدث سواء اميرا به ام لم يؤمر به يبقى الاراضات اما شرعية وكونية او شرعية وليست كونية او كونية وليست شرعية او لا شرعية ولا كونية اربع حاجات اخذوا لكم الحاجات دي اتجيلكم من امتحان فعرفوه كويس ان شاء الله السؤال بيقول ايه بتقول يبقى الاراضة اما شرعية ومن كونية شرعية مكانة تبعا للشرع تبقى إيه بقى؟ يعني تبقى مش فاهم يعني لو مش شرعيه ولا كونيه تبقى ما حصلتش وما امرش بيها بس حاج. متبقى ما تبقاش حاجه تبقى تبقى معدومه اساسا شيء معدوم لا حصل ولا امر ربي زي بقول لك كده كفر او ابو بكر او ايمان ابو لهب او بلاش ايمان ابو لهب ابو لهب ده مو رد لكن بقولك مثلا كفر ابو ابو بكر او ردة ابو بكر بمعنى اصح يعني عشان تبقى مفهوم اكتر رده تبقى ابو بكر حاجه حصلت ما طب هل دي أمر ما امرش بيه؟ تبقى ايه؟ تبقى عدم شيء معدوم ما حصلش ولا امر بيه اه يبقى عدم طيب الحمد لله، حاب نعمل سؤال تاني؟ عشان نخلص الوقت كان مع الخلق ودي دي اخر هنكلم عنها النهاردة حاب نعمل سؤال؟ يزاكم الله خيراً ولكم مثلها طيب اه اخر نقطة عندنا في القضاء والقدر وهو الإيمان بخلق الله عز وجل لأفعال العباد والله خلقكم وما تعملون كويس ما في اللغة العربية بتاتي على أحد معنيين إما أن تأتي بمعنى ما المرسولة يعني الله خلقكم والذي تعملون يكون معناها كده يعني أو ما المصدرية يعني والله خلقكم وخلق عملكم معناها كده مفهوم الأطفالين دول فإذا كان علام مصدرية يعني والله خلقكم وخلق عملكم واضحة جدا في أن الأعمال العباد مخلوقة هي الآية دي كان بكلم عليها أصنام الآية دي سيدنا إبراهيم كان بيكلم قومه الذين يعبدون الأصنام فكان بيقول لهم أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون كيف؟ فبيقول لهم إنتوا إزاي بتعبدوا الأصنام وإنتوا اللي عاملينهم كويس. فأعمال العباد دي اللي هي فعلهم نفس النحت بتاعهم ده للحجارة عشان تبقى أصنام الفعل ده نفسه وربنا اللي خلقوا فيهم فهو بيقول لهم أفتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون فإما أن يكون والله خلقهم وخلق عملكم ودي تبقى النص أو والله خلقكم والذي تعملون هي الأصنام والأصنام عبارة عن حاجتين حجارة ونحت إدت صمم يعني حجارة زائت نحت تساوي صمم الحجارة مخلوقة لله والله خالق كل شيء كويس والنحت مخلوق لله بالآية والأصنام مخلوقة لله بالآية بإذن النحت مخلوق لله أولى تاني عشان لو أحد ما تفهمش الوقت سيدنا ابراهيم بيقول لهم والله خلقكم والذي تعملون للأصنام فالآية بتقولك الأصنام ديت مخلوق طب ايه هي الأصنام الأصنام بيقبارها عن حتين نحت وإيه و وحجارة اللي تنين مع بعض ادو ايه ادو صنم الحجارة ديت مخلوقة لله حد و جل لان الواغل هو الذي خلق الارض وخلق كل شيء والصنم الاية تقول لك والله خلقهم وتعملون اي خلق الاصنام التي تصنعونها معنى الاية كده يعني يعني الاصنام من الاية مخلوقة لله يبقى حجارة زائد سين اللي هو النحت تساوي صنم والحجارة دي مخلوقة صنم مخلوق اذا سين مخلوق ايه سين دوت اللي هو النحت يعني لو عملنا بالطريقه الحسابيه يعني حجارة زائد سين اللي هو النحت تساوي صنم الحجارة مخلوقه لله والحجر والصنم مخلوق لله اذا سين اللي هو النحت ده مخلوق لله يعني بما ان اذا كده تطلع ان الايه الفعل مخلوق اه يعني ال ال النحت اللي هو عمل عمل الانسان ده مخلوق لله تمام؟ والأوضح من كده قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته يعني ربنا اللي خلق الطبيب وخلق الطب فيه ربنا اللي خلق المجار وخلق فيه النجارة وخلق الحداد وخلق فيه الحدادة وخلق كل إنسان كل صانع وخلق فيه صناعته دي أوضح الحديث دي أوضح جدا ده أخراجه الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد من صحيح وقال الله عز وجل والله خلق كل شيء وقال الله عز وجل والله خلقهم وما تعملون فالله جل خلق الإنسان وخلق فعله سواء من الطاعة أو المعصية لذلك كان الله عز وجل ولم يكن ولا زال الشر ليس إليه فإما أن يخلق الطاعة لمراد سرعي له سبحانه وتعالى ومراد كوني وإما أن يخلق المعصية بإرادة كونية يقع من خلالها الخير إما حالا أو مآلا بأن يتوب العبد أو بأن يدعوه غيره من الدعاة إلى الله فيكون في ميزان حسناتهم أو يجاهد في سبيل الله فيقع الشهادة فتقع الشهادة ويقع الشهداء وتظهر أنواع من العبادات الله عز وجل كان به عليما أو يموت على الكفر وينعم أهل الجنة بأن يروه وهم في الجنة فيقولون صدق الله قد سوء الكفار وما كانوا يفعلون هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وليوس أخداه سمع كثيرة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله عليك. إلا أنت سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.